حوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسقوا في اليتامى فالكحوا ما طاب لكم فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا فواحدة أو ما ملكت ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءً ومالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفاء بالله حسيبا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 نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريته ضعافا خافوا عليهم فليتق الله فليتق الله وليقولوا قولا صديقا إن الذين يأكلون أموالا لَيَتَمَّ ضُلْمًا إنما يأكلون في بط سيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فقث نتين فلهن ثلث ما ترك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 فلأمي السدس من بعد وصيتي يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ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 ومن يعصِ الله ورسوله ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب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 ثلث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموه النفع ساء تكرهه شيئاً فعساء تكرهه شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وإن أردت استبد على زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن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 وخواتتكم من الرضعات وانما هات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 والمحصنات من النساء إلا مَا ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين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 لم يستطع منكم طولا أي أنك حالمحصنات المؤمنات فمن ما فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فَالْكِحُهُ النَّبِيَ إذنَ أهْلِهِنَّ وَأَتُهُ النَّأُجُورَهُ النَّبِلَ الْمَعْرُوفُ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَان فإذا أُحصِنَ فإن أتينَ بفاحشةٍ فعليهنَّ فعليهنَّ نصُ ما على المُحصَناتِ من العذاب ذالكَ لمن خشِيَ العَنَتَ منكم وأن تصبروا خيرُ لكم والله غفورٌ رحيم.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 لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمنكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوام على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا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 118. وعودوا الله ولا تشركوا به شيئا 119. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله سنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك وجئنا لو تسوى لو تسوى بهم الارض, لو تسوى بهم الأرض, لو تسوى بهم الأرض قرب الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم.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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعداءكم وكفى بالله وليه وكفى بالله نصير من الذين هادوا يحرفون الكلم عن ما وضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير اسمع وراءنا وراءنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعوا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 فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي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 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس ناقية أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا والكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْعِيرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهَا بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب ليذوق العذاب إن الله كان عزيزاً حكماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم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 يا أيها الذين آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله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 تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاء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 أو كف الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله تواض الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ويسلم تسلما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم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 دَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النبيين مِنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَاضْلُمٌ مِنْ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّ لا يقولن لك أن لم تكن بينكم وبينه مودتي على يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا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 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء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 والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولو هذه من عند الله وإن صابهم سيئة يقول هذه من عندك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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن وَنَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ لوجدوا فِيهِ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 في المنافقين فعتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم أو جاء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 ستجدون آخرين يريدون أن يؤمنوك يريدون أن يؤمنوك ويؤمن قومهم كلما ردوا كلما ردوا إلى الفتنة أركس فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله إلا أن يصدقوا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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ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 فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِذُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والملدان لا يستطيعون لَا يستطيعون حيلتهم ولا يهتدون سبيله فأولئك عس الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوًا وفورة وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله حق لتحكم بين الناس لتحكم بين النَّاسِ بما أراك الله ولا تكل الخائنين خصيمة واستغفر الله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 ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن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 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ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 ونُصْلِهِ جَهَنْمٌ وَنُصْلِهِ جَهَنْمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرَةُ اللَّهُمَّ أَجْلَنِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْضًا يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يدعون مِن دُونِهِ إِلَّا آلهَةً فَوَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضل أنهم ولا أمني أنهم ولا أمر ولا أمر أنهم فلا يبتكون آذان ولا أمر ولا فلا خلق الله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 انها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّهُ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِلَّا لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن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 فاستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن, التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمًا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الألفوس الشح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 لله ما في السماوات وما في الأرض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 كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا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 بِذٰلِكَ بَيْنَ لا لَا إِلٰهَ إِلَّا هٰؤُلَاءِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيل أخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تخفه أو تعفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينة فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم وقلنا وقلنا لهم دخول الباب سجدًا وقلنا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقًا عليًا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حَظَّمْنَا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 والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤمن أجرا عظيما وَالاسْبَاطِ وَعِيسَى وَعِيسَى وَأيُّوب وَيُونُس وَهَارُون وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما وكلم الله موسى تكلما رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبادا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ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 سبحانه أي لَهُ له ولد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكذر فسيحشرهم إليه جميعا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 فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لَهُم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا رصمو به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتكم في الكلاله إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك